فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وصف الله جل وعلا الأنبياء السابقين أنهم كانوا يحرصون على أبنائهم فذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء أنه دعا فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير لي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة وكان من جعاء إبراهيم عليه السلام أنه قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وأثر الله تعالى على إسماعيل عليه السلام فقال الله جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقال الله جل وعلا آمرا نبينا وسيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا له وأمر أهلكا بالصلاة والصبر عليها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاهتمام بالذريعة سواء كانوا صغارا أو كبارا، فقال صلوات ربي وسلامه عليه كفى بالمرء اسم أن يضيع من يعول، وقال عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين حتى تبلغ كن له حجابا من النار، وقال صلوات ربي وسلامه عليه كلكم راعٍ.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 صلوات ربي وسلامه عليه وفي حال الانبياء والصالحين من قبله يجد انهم جميعا كانوا يهتمون بالشاب وبالفتاة بالولد وبالبنت حتى بعد زواجه يتابعون امره وينظرون في حاله ويسألون عنه زوجه او يسألون عنها زوجها وينظرون ويتأملون في حالهم فان كان معروف اقروه وشجعوا عليه وان كان منكر وخطأ نهوا عنه ونصحوا حوله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 ولا يليق بالمرأة أن تفعل مثل ذلك المرأة تكون مع زوجها في الحلوة والمره. لو كان الزوج تاجرا وقصر عليها نعم يمكن أن تشتكي من ذلك ليسلح خطأه لكن إذا كان الزوج يقدم أكثر ما يستطيع لها وهذا جهده جهد المقل فلماذا تذمه في عيشه؟ قالت نحن بشر عيش وهي لا تعرف هذا الرجل الذي جاءهم وهل كل من طلق الباب فتفضح حالك وأهلك وحال بيتك وتخرج أسرارك عنده رجل لا تعرفينه وتحدثينه أنكم في شر حال وفي جهد وقلة فلم يرض إبراهيم عليه السلام أن تكون أسرار ولده وأسرار بيته تخرج لكل أحد فقال لها إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام مني وقولي له غير عتبة بابك وكما عن المرأة بعتبة الباب وذلك لأنك إذا مررت ببيت ورأيت عثبة الباب أو الدرجة الموصلة إلى البيت رأيته متسخا أوحي إليك في قلبك بأن حال البيت حال فناء البيت أنه مثل ذلك وأن أهل هذا البيت لو اهتموا ببيتهم لنظفوا داخله ونظفوا عثبة الدار التي تدل على نوافتها أو اتساخه وإذا مررت ببيت ورأيت عتبة بابه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 فقال عليه الصلاة والسلام لهما أفلا تصليان يأمر, زو يأمر ابنته بعد زواجها وزوجها يقول قوما صلي الليل أفلا تصليان فقال عليه رضي الله عنه أنفسنا بيد الله إن شاء إن بعثنا بعثنا فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخده ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لكن الشاهد أنه كان يأمرهم حتى بعد زواجها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 تسبح الله ثلاثاً وثلاثين واحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبّر الله أربعاً وثلاثين فإن ذلك خير لكما من خابر وطيّه بالذكر ووطيّه بالصلاة وتفقد لحال ابنته في علاقتها بزوجها بعض البنات قد تخجل أن تخبر أباها بظروفها مع زوجها أو ظروف أبنائها فينبغي على الأب أن يتفقد ذلك أن يحرص عنه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 وما قال أيقظه ليأتي إلي في البيت أتفاهم معه لا أبو الزوجة بنفسه يذهب إلى, إلى, إلى صهره فجاء وإذا علي رضي الله عنه قد قال في المسجد نام وإذا رجاءه قد سقط عن كتفيه والتسقط كتفاه بالتراب والتسقط حبات الرمل حبات التراب التسقط في جلده فجاء صلى الله عليه وسلم له ممازحا يحركه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 اللهم سدد رميهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم تقبل شهداءهم ورحم موتاهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم اللهم انا نسألك يا رب العالمين أن تنصرهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم اللهم يسر وصول المال والسلاح اليهم اللهم يسر وصول المال والسلاح اليهم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 أن, تزيل ان تجفع عنها الفتن والاضطراب يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجم عليها امنها وامانها يا حي يا قيوف يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والسقوى اللهم اصلح له بطانته يا رب العالمين وجميع من تولى امور المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد